بوك تو 92. كيليان <تصفيق> الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين أغضبكني. <تصفيق> إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني أنك تشخر. إنه يضايقني <تصفيق> أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا bu kadar geç gelmen إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا onun bir doktora أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه مريض. أعتقد أنه الآن نائم. أعتقد أنه الآن نائم. Onun kızımızla evleneceğini ümit ediyoruz. Nâamul anahu sayetazawaj ibnatana. Nâamul anahu sayetazawaj abnatuna. Onun çok parası olduğunu ümit ediyoruz. Nâamul an yakoon ladehi mâlun kathir. Nâamul an ladehi mâl kathir. Onun milyoner olduğunu ümit ediyoruz. N'amolu an yakuna milyoneran. N'amol an yakuna milyoneran. Hanımının bir kaza geçirdiğini duydum. Qad samiğt an zoujtek haddeth lha haddeth. Qad samiğt an zoujtek haddeth lha haddeth. اونون قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. قد سمعت بالمستشفى. قد سمعت أن سيارتك تالفة قد أن تماما. جئيَينَزَ سَهْوَنْدَمْ إِنَّهُ يُسَعِّدُنِ أَنَّكَ قَدْ أَتَيْتْ إِنَّهُ يُسَعِّدُنِ أَنَّكَ قد أتيت. إِنَّهُ يُسَعِّدُنِ أَنَّكَ مُهْتَمْ إِنَّهُ يُسَعِّدُنِ أَنَّكَ مُهْتَمْ Anka Son otobüsün kalkmış olmasından korkuyorum. ahşa bas, gader. bas, gader. Bir taksi tutmamız gerekmesinden korkuyorum. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة. كركرم، ينمدا، para yok. أخشى أنني ليس معي نقود. أخشى أن أنني ليس معي نقود.